اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتمه واتقوا الله ان الله تواب رحيم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 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم